قال مالك رحمه الله ما جاءت في الوفاء بالأمان قال حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل جيش كان بعثه إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل مالك رحمه الله يورد في هذا الباب أولا ما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بأنه يبين لهم إذا قاتلوا أو أن بعض الناس بلغه أن بعض الناس إذا اشترك في القتال أو التحم القتال بين الفريقين وأسند العجل أسند بمعنى صعد إلى الجبل والعجل هو المقاتل من المشركين يقول له المسلم مطرس هذه الكلمة فارسية بمعنى لا تخف ينقلها بعض العلماء بالطاء وينقلها البعض بالتاء وينقلها البعض مخففة وينقلها البعض مشددة مطرس او بكسر الميم لغات فارسية الله اعلم بها ولكن يهمنا انها ترجمت بمعنى الامان بمعنى لا تخف فاذا ما سمع العلج هذه الكلمة بلغته آمن على نفسه واستسلم أو وقف فيأتيه الذي قال له لا تخف بلغته وقتله وضرب عنقه يكون هذا غدرا منه وعدم وثاء بالعهد ونقض للأمان الذي أعطاه إياه ولا ينبغي لمسلم يؤمن بالله وحده أن يقدر في عهده أو أن يخون عدوه فيقول عمر رضي الله تعالى عنه لأن أسمع برجل فعل ذلك بمكان شخص فعل هذا إلا ضربت عنقه هذا من أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يشير بأنه يقتل المسلم بالكافر الذي أمنه والقائد عند المسلمين أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه وأنه لا يقتل مسلم بكافر إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذمي الذي له عهد الأمان أي في ذمة إمام المسلمين وولي أمرهم والذي يقيم بين أظهر المسلمين أي بعهد أمان من ولي أمر المسلمين لا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه كما لو جاء إنسان الآن من أي بلد غير إسلامي وجاء ليعمل في هذه الدولة وهي تحكم كتاب الله وهو نصراني أو يهودي أو بودي أو مجوسي أو بأي ملة وأعطي تصريح الإقامة هذا عهد أمان له فهو محفوظ الدم والمال فلا ينبغي أن يعتدى على نفسه أي في دمه ولا على ماله لأن ولي أمر البلاد قد أمنه وأعطاه عهد أمان فلا يجوز لانسان بعد ذلك أن يعتدي عليه لأن الاعتداء عليه اعتداء على أمان ولي الأمر الذي خوله إليه فهنا يقول الإمام أبو حنيف رحمه الله من قتل الذمي الذي هو بمؤمن في ذمة المسلمين يقتل به والأئمة الثلاثة يقول لا يدفع الديه ومغلظ عليه لافتياته على ولي الأمر اذا قول عمر رضي الله تعالى عنه خالف هذا كله ومالك يقول ليس على هذا الحديث عمل اذا وكيف يخالف مالك وكيف يخالف الجمهور كلام عمر رضي الله تعالى عنه وكيف يخرجون هذا يقولون عمر رضي الله تعالى عنه بصفته اميرا للمؤمنين وولي امرهم وصاحب الكلمة الأولى في تسيير الجيوش أي باللغة الحديثه القائد الأعلى للقوات الإسلامية كما كان يقول أنا ردء لكل مسلم أنا فئة كل مسلم لو عادوا الي فإذا هو المسؤول عن الجميع في الأمان وفي الحرب وفي غير ذلك فيقول هذه الكلمة يقولها ردعا وزجرا لأولئك المسلمين الذين يقاتلون العلوج لئلا يعتدي إنسان وقد يقول ما لم يفعله للزجر والتخويف وهكذا خرجوا كلام مالك على أنه ليس عليه العمل لأنه مخالف للقواعد العامة لأن العلج حينما قتل غاية ما فيه أنه أمن وغدر به ولكن هل أسلم لم يسلم إنما هو على كفره وعلى شركه ولكن الشخص الذي أمنه قد غدر به فهل يقتل به قالوا لا وهذا ما عليه الأئمة الأربعة حتى الإمام أبي حنيفه في مثل هذه لم يحصل على أمان ولي الأمر بعد ولم يعد في ذمة المسلمين بعد لأن شخصا واحدا أمنه وغدر به هذا ما يقوله مالك رحمه الله في هذه النقطة نرجع إلى القضية من أولها عمر رضي الله تعالى عنه يحذر من ذلك وهذا الواجب على كل مسلم إذا أعطى عهدا لا ينبغي أن ينقضه حتى إن بعض الناس ربما تكون هذه سبة له في حياته كلها وعلى هذا يحذر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن يعطي إنسان وقت القتال عهدا ثم ينقضون ثم يأتي بعد ذلك مبحث الأمان من الذي يحق له أن يعطي الأمان ومن الذي يستفيد من الأمان وفي أي وقت يصح إعطاء هذا الأمان أما من يصح منه الأمان فبعض قال لا أمان إلا من ولي أمر المسلمين، وبعضهم يقول إن سمح لأفراد الجيش فلا مانع، وبعضهم يقول لا تأمين العدو كفرد ما لم يتقدم الإمام بمنع تأمين أحد، وكانت الأمور على عادية على عادتها، والتحم المسلمون أو انتهى أمر القتال. وكان شخص خائف أو ممتنع فأمنه فرد من أفراد المسلمين تنطبق فيه شروط صحة الأمان فإن تأمينه إيا يسري على جميع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم إنما المؤمنون إخوة أو المسلمون إخوة ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم فقوله صلى الله عليه وسلم يسعى بذمتهم ادناهم يعني ادناهم من المسلمين إذا أمن شخص فهو في ذمة الجميع وبعضهم يقول تأمين الفرد موقوف على إجازة ولي الأمر وذلك من خبر أمهانه لما جاءت وقالت يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل فلان وقد أجرته فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان فهنا يقول العلماء قد أجرنا من أجرت هل هو هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم تقرير لما أجارت أو هو إمضاء لما أجارته هل هو إمضاء منه صلى الله عليه وسلم بأننا نمضيه لك ويكون هذا دليل لمن يقول إن من أمن شخصا وقت القتال فإن تأمينه معلق على موافقة الإمام وأن الرسول قد وافق على ما اجارته أمهانه أو أنه أجرنا من أجرتي تصديقا لهذا الذي فعلت وتكون قد أجارت ونفذت إجارتها إياه ونفذ تأمينها إياه من حين قالتها له والرسول صلى الله عليه وسلم ينفذ ذلك ويطبقه فمن قال إنه تصديق على تأمينها قال إن ذلك موقوف للإمام ومن قال إنه إمضاء لتأمينها قال إن الفرد يؤمن والمسلمون يتفقون على أن من يحق له الأمان يتفقون على الرجل البالغ الحر ويختلفون في المرأة والصغير أما المرأة فقضية امهانه وفيها هذا الاحتمال احتمال التصديق واحتمال التنفيذ وأما الصغير فلكونه لا عهد له ولكونه لا يعقل ذلك قالوا لا أمان لصغير وكذلك لا أمان لمملوك وبعضهم يقول المملوك إذا شارك في القتال ووقف مع الحر سواء بسواء وأمن إنسان فإن أمانه ماض والبعض يقول لا يملك ذلك على الأحرار ومن الذي يتوجه إليه الأمان قالوا إذا كان العدو وقع في أسر فلا يحق لفرض أن يمنحه الأمان لأن ذلك راجع إلى الإمام فإما منن بعد وإما فداء فهو مخير فيه بين أن يقتله وبين أن يسترقه وبين أن يفاديه وبين أن يستبقيه ويمضي عليه الجزية وإما أن يمن عليه بدون شيء كل هذه الأمور الخمسة من حق الإمام أن يتخذها مع الاساره على حسب ما فيه مصلحة المسلمين ولحن نعلم قضية أسارة بدر وما كان فيها واختلاف عمر وأبي بكر وزيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت قضية وانتهت بأمر قبول المفادة وكان صلى الله عليه وسلم يقبل المفادات من الأسارة بأربعين أوقية بأربعة بقدر ما ميسرته بل إنه جعل من فكاك الأسير من كان يحسن القراءة والكتابة أن يعلم عشرة صبيان من أبناء الأنصار القراءة والكتابة ويكون ذلك فكاكا له إذن بعد أن يقدر على العدو ويقع أسيرا في أيدي المسلمين لم يكن للفرد حق في تأمينه أو عدم تأمينه والتأمين لا يتعلق بالرق وعدمه إنما يتعلق بالقتل فقط إذن يكون إعطاء الأمان قبل القدرة على هذا العدو وقبل أخذه أسيرا في أيدي المسلمين فإذا ما أمن رجل مسلم عاقل بالغ في أثناء القتال شخص استحق هذا الأمان ولا يحق لأحد بعد ذلك أن يقتله ولا يمنع إعطاؤه الأمان أن يؤخذ اسيرا لأنه أمن على حياته فيبقى حيا الى ان يرى فيه الامام رايه والله تعالى اعلم